ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ عَامِمًا مَّنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ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 إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمون الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا <تحدث> يَدٌ <تصفيق> وَظْفَارٌ <تصفيق> <تصفيق> رسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الله قاتلهم إِعْبَدْ نَمَا هُوَ مَا هُوَ مَنْ أُمِرَ إِلَّا لِيَعْبُدَ إِلٰهًا وَاحِدًا